ستة، استمع إلى العبارات ثم اكتبها بجانب الصور المناسبة لها الماوس صندوق الحاسوب شاشة الحاسوب الطابعة لوحة المفاتيح شاشة التلفاز جهاز التحكم